شبكه الملتزم تقدم لكم التغيير الاولين تتبعها فئه لا عليه قدره واصينا كل انزل كل الذي يعلم تفسر في السماء والارض انه كان قام ويمشي في الاسواق لهنا انزل الي ما لكم لاَ إِلَهَ إِلاَّ وَجَلٌ مَسْحُورٌ أُولَئِكَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا سورا بل كذبوا بالساعه واعددنا لول كذبوا بالساعه السعير اذا رايتهم من مكان بعيد سمو لا تغيظ وزفير اذا dit bon. لا تدعوه ثبورا لا تدعوه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 وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُونَ أأَنْتُمْ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَوْ نُلْثُم عِبَادَ اللَّهِ أَن هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا زُبْعَ حَالِكَ اخيرا من دونك من اولياء ولكن ما تعتهم وان ابا حتى نسى الذكر وكان قوما بور. وَدكَ الذَّمُ قُ بِمَا تَقُونَ فَمَا تَسطونَ صُصَ وَد ن الصر وَمَ يوظِم مِن قُُّذِقَ عَذابَكَب وَما أَووسَلنا قَغلَكَ منِ الموسَمينَ إ سُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا يوم يرون الملائكة لا يورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا الى اصحاب الجنه او ماذ الخير مستقروا واحسن مقيلا ويوم تتصدق السماء بالغمام ويوم تتصدق السماء الملك يوم الحق, الحق للرحمن وكان يوما الولق يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعب الظالم على يوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتفتت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلا لقد أضله عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال يقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هذا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا أَن تُؤْمِنَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيل dot com.